وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰةً تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَما أُوزِلَ إى إبَاعِيمَ وَإِسْم عيلَ وَسبحاقَ وَيعقُوبَ وَْأَسْباقِ وَماَا وَما أوتَ موسا وَعيسَ وَما أوتيًا بِاليُونَ مِروَبِّهِم لا نُ فَِقُ بَنَ أحدَدٍ مِنهُم وَنَحْن لَ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 لَبِغَتَ الله وَمَن أَحْسَنُ مِنَ الله صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ يَا في الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وهو ربنا وربكم ولنا أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًا أَوْ نَصَارَى قُلْ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ من كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ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 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولا تتم من نعمتي عليكم ولاتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكوم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 ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلوا انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات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 عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والهوكم اله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم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 وَأَنْ تَقولُوا علىى اللهَّهِ مَا لا تَعلَمُ وَإذاَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَاأَ زَل اللهَّهُ قالوا بَلْ ناتَّبِعُ مَاأَلفَنَا عَلَيْهِ أَبَأَنا أَولَ كَانَ أَبَأَُهُم لا يَعقِنونَ شَيْئو وَلَا يَحتَدُون وَمثَل الذيينَ كَفرَواكَ مَثَل الذي يَن ععقُ بِمَا لا يَسمَعُوا إِلَّا دُعَ أَونِدَ صُّ بُكمُ عُمْون فَهُم لا يَعقِلون يأَُّهَا الذيينَ آمَنُوا كُن مِن قَبَات مَا رَزَقناَاكُم وَشْكُرون لللله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 وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد